ب س م الله الرحمن الرحيم و ا ل ش م س و ض ح ا ه ا و ا ل ق م ر إذا تلاها ا ل و ن ه ا ر إذا ج ل ا ه و ا ل ل ي ل إ ذ ا غ ش ا ه ا و ا ل س م ا ء ونفس وما شركه ا ف أ ل ه م ا ف ج و ر ه ا و ت ق و ي ه غير ربحيه ذات مضمون ا من د س ا ه ا كذبت ثمود بطغواها اذ بعث أ ش ق ا ه ا فقال لهم رسول الله ناقه الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ب ذ ن ب ل ه ا ل د و ا م ا ف ل ا ي خ النابلسي